إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا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 عن مدخل للاستقامة ألا وهو شرطا قبول العمل ولعلكم على ذكر مني أو على ذكر معي على أن شرطي قبول العمل هم اثنان كما قرره أهل العلم ودلت عليها النصوص كما بينا في الجمعة الماضية وقلنا إنهما الإخلاص هذا الأول والثاني المتابعة وقلنا المتابعة أن تكون عباداتك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبينا أن طريق الاستقامة إنما يبنى على هذين الشرطين متى سقط أحدهما ردت العبادة على صاحبها ولها يجب ان يحرص المكلف على ان يحقق هذين الشرطين في عبادته في عباداته الاخلاص ان تكون لوجه الله وحده لا شريك له والمتابعه ان تكون على الطريقه التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم فلكل امه شريعه وليس لي ولا لك ولا لأي أن يشرع ما شاء في شريعة الله عز وجل وإنما هو التوقيف على النصوص إنما هو التوقيف على النصوص على الكتاب والسنة فليس لنا أن نبتدع ديناً جديداً إنما هو دين من خيرة الأديان إنما هو دين خاتم لكل الأديان أيها الإخوة الكرام ونحن بهذه التقدمة وسبقت في الجمعة الماضية إنما أردنا بها إيش؟ مدخلاً لكيفية الصلاة إخلاص ومتابعة في كل العبادات ومنها الصلاة. ومنها الصلاة ختمنا في الجمعة الماضية بحديث مالك رضي الله عنه ابن الحويرث كما في صحيح البخاري وغيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبه ولمن معه صلوا كما رأيتموني أصلي, كما رأيتموني أصلي أن تكون صلاتك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية من البدع ومن الأخطاء حتى تنال بها الأجر العظيم ذلك أن هذا العمل وأن هذه العبادة كما أسلفنا في جمعة مضت هي أعظم الأركان العملية الإسلامية أعظمها الصلاة التي إن صلحت يوم القيامة صلح سائر عملك وإن فسدت يوم القيامة فسد سائر عملك فاحرص عليها واحرص أيها الفطن احرص أيها الذكي احرص أيها الذكي والذكي ألا يحول دونك ودون صلاتك شيء إطلاقاً إياك ثم إياك أن تسبح لشيء ما أن, يحولك أن يحول بينك وبين صلاتك فهي الصلة بينك وبين الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوك ما رأيتموني أصلي وعلم ذات الصحابي الجليل خلاد بن رافع وروى حديثه اخوه رفاعه بن رافع وروى ابو هريره رضي الله عنهما الله عنهم جميعا عن الصحابه جميعا ورويت فيه والفت فيه اجزاء الالف العلماء اجزاء في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصلها حديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين الحديث إذا كنتم تذكرون الذي يسميه الفقهاء بحديث الموسيقى في صلاته لما دخل وأصله في الصحيحين في البخاري ومسلم لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فدخل وصلى صلاة سريعة وذكرنا هذا في خطبة مضت أظنها الماضية صلى صلاة ينطرها نقرا ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن السلام لا يمنع في المسجد بعض الناس يظنوا أن السلام ممنوع أن يقولوا السلام عليكم لا ما هو ممنوع لكن لا تزعج الناس لا ترفع صوتك عاليا السلام عليكم بقدر ما يسمع غير المنشق وعليكم السلام فدخل وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلاة باطلة صلاة, باطلة صلاة سريعة ثم في الثانية قال له نفس الكلام صلى نفس الصلاة في الثالثة رجع بعد ما عادها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فقال إذا قمت إلى الصلاة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم توظى حتى تحسن الوضوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية قال لو أذن ثم أقم ثم استقبل القبلة ثم كبل ثم كبر بتكبيرة الإحرام في الفرض يجب أن تكون بها قائما بلفء الله أكبر ثم كبر ها؟ إذا قمت يعني قائما ها؟ وقوموا لله قانتين فالقيام ركم في الصلاة وتكون بلفء الله أكبر ما يغني عنها لا الله أجل ولا الله أعظم وهذا قول جماهير أهل العلم لابد أن تكون بصيغة الله أكبر وإلا لم تنعقد بل, قال بل قالوا لو قال الله كبير ما نعقدك معين؟ لو قالوا الله كبير الله أكبر بصيقة التفضيل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي ذاته جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ثم اقرأ بما تيسر معك بالقرآن أي قراءة الجواب لا دلة النصوص حديث عبادة وغيره أن ركن القراءة وهو ركن في الصلاة وشه الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ بالفاتحة تقرأ بالفاتحة. ثم ما زاد عن الفاتحة هو ركن لا هو سنة لكن تأتي به متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا جئت بالفاتحة وما جئت بصورة قصيرة كما يعبر العلماء فإن صلاتك صحيحة ولا غبار عليها ولا يستطيع انسان يفقه أن ينكر عليك صلاتك صلاة صحيحة لكن الحس على الخير ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة أبدا تتابع صلاح. صلوا كما رأيتم أن يصل قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن راكعا تطمئن مفاصلك ويكون بحيث الجذع مع الظهر كأنه إذا استطعت لأن بعض الناس يكون عنده إشكالات طبيعة الجسم ما يستطيع بقدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم أن يكون, إيش يكون بزاوية قائمة كما وصفت أم المرمي العائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها كذلك رضي الله عنه الصديقة بنت الصديق لو وضع الماء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر زاوية قائمة لا استقر بخلال ما في بعض الناس بعض الناس ترى إيش ينحي انحناء قليل وقام بسرعة نقر وحتى الانحناء الجي الصحيح الدقيق المئة بالمئة ما أسابه إذن حتى تطمئن مراكعا قال أهل العلم بما يكفي أن يأتي على قلب تسبيحة واحدة ولذلك لو جعت أنت مسبوقا ثم كبرت وهويت إلى الركوع أنت قلت الله أكبر هو قال الله أكبر الإمام مع بعض ورفعت تحسب ما تحسب ما تحسب لابد أن تستقر لابد أن تستقر على الأقل بتسبيحة الواحدة سبحان ربي العظيم وتأتي بسبحان ربي العظيم والأولى واجبة وما والثالثة والثانية سنة وإن, وإن شيء تفزد بحسب صلاة الإمام لكن فليحرص الإمام على أن يأتي بالقدر الواجب لا يصلي صلاة سريعة ولذلك أفت العلماء أن لو أن انسانا مصليا مأموما صلى خلف إمام لا يخشع في صلاته لا يخشع في أركانه وكما سمعتم الطمأنينة ركن في الصلاة في كل أركان الصلاة في الطمأنينة في السجود في الركوب كما سيأتي في الحديث ها قالوا فإنه ينول انفصال عنه صلاة باطنة كيف تواصله كيف تتابعه تنول انفصال عنه وتتم صلاة ليه صلاة عظيمة الصلاة عظيمة نعم الجماعة عظيمة لكن لما فعل هذا الإمام مثلا أو ذاك هذه الصلاة السريعة وهذا موجود عند بعض الأئمة للأسف وربما ما ينتبه وحينما يكونوا من غير الشعور لأن تعود يكون كما يقال, يقال أوتوماتيكيا حينئذ تنبهه لكنك تنفصل عنه في الصلاة لكنك تنفصل عنه بالصلاة فأحرصوا على صلاتكم قال ثم ترفع حتى تعتدل قائما ما يكفي أنك مجرد ما ترفع إيش؟ تنزل في الحال لا حتى تعتدل قائما ويرجع في بعض الرواية كل إشعظم إلى مكانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام هكذا ثم تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وباركا فيه أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد من غير الواو أو اللهم ربنا لك الحمد من غير الواو أو اللهم ربنا ولك الحمد في الواو رب اللهم ربنا ولك الحمد بالواو أربع صيق ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد والله ربنا ولك الحمد وإن شئت فزدت ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حمداً كثيراً طيباً ومباركاً فيه مبارك أو من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد مثلاً وهناك ألفاظ كثيرة ومن أفضل ما أُلِّف في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحثكم على شرائه وأحثكم على قراءته وأحثكم على تعلمه وأحثكم على قراءته على أهليكم ومن تحبون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها هذا عنوان وهو اسم على مسنة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها فعلا الرجل هذا وهو إمام في هذا الزمان رحمه الله توفي العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أكثر الناس يعرفون هذا المحدث العلم الإمام الجبل الأشم اللي رفع الله به السنة ونشر السنة ونشر الحديث الصحيحة ألف كتبا عظيما من ضمنها هذا الكتاب وهو كتاب الله عز وجل كتب له القبول آلاف بالآلاف يمكننا مقصر إذا قول قبع هذا الكتاب احرصوا عليه تأتي به وتقراه لنفسك ولأهلك وتعلمهم كيفية الصلاة لأن المصنف اعتمد على الأحاديث الصحيحة وهو رجل محدث هذا اختصاصه هذا اختصاصه إذن إذا رفعت حتى تعتدل قائنا تقول ربنا ولك الحمد أو ما سمعتم وترفع يدك ورفع اليد له صفتان إما حذو المنكبين وإما حذو الأذنين ورفع اليدين أيضاً سنة في أول فتاح الصلاة حال تكبيرت الإحرام أول شيء ما ذكرته أنا أيضاً أيضاً له الصفتان إما حذوى المنكبين إذا دخلت في الصلاة وإما حذوى الأذنين لكن هل تمسك بالأذنين؟ يعني بعض الناس وصل فيه الحال إلى أنه يمسك بالأذنين كأنه يريد أن يخلعهما ها؟ الله أكبر يفعل لم يثبت اطلاقا بل باتفاق الفقهاء ما في واحد في المتر ذكر أنه يمس الاذن ما في ابحث عندكم ذول ذقليه لا احناف ولا مالكيه ولا شافعية ولا حنابل ما في كل اجماع بل هو اجماع ما يمثل حتى المحاذي يدرسونه اهل الرياضيات وغيرهم المحاذي هو الايش الذي يوازي الشيء دون مماسه فهو يحاذيه فمحاذاء يكون بجانبه يقابله تماماً لكن دون مماسة ما يمسه دون مماسة إما هذه الصفة انشئت وهذه الصفة وسنة أنك تنوع حتى ما تنسى وحتى ما تكون صلاتك وتماتكية وحتى تأتي بكل الروايات النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي بعض الصلوات كبر بهذه الكيفية وبعض الصلوات ارفع بهذه الكيفية فهذه كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له أسجد حتى تطمئن ساجدا والسجود هذا على سبعة أعظم والأنف والجبهة عظم واليدان الكفان هذا عظم والرجلان عظم هذا كم الآن؟ هذا صار إيش؟ كم؟ هذا خمسة والركبتان؟ كم صار؟ هذا صار سبعة إذن سبعة أعظم يا أخو سبعة أعظم تسجد عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن, على أن نسجد على سبعة أعظم فلو رفع الإنسان عظما منها طول سجوده لم يصح السجود لأنه مأمور بالسجود على سبعة أعظم ما عده ساجد الآن السجود الصحي الشرعي فلو رفع رجله كما يقع خطأاً نراه بين بعض المصلين ها تجد يضع رجل على رجل أثناء السجود هذا ساجد على سبعة ولا على ست على ست يا إخوة يعني الآن صارت رجل وحدة ورجل فوق رجل وساجد هذا نخشى عليه بل بعض, على بعض العلم يفتي ببطلان صلاته فانتبهوا تكون على سبعة أعظم وبعضهم طول السجود رافع رجلين اثنين كل الرجلين كل القدمين قد رفعهما وهذا أيضا سجوده وباقل فانتبهوا على سبعة أعظم على سبعة أعظم إذن يسجد على سبعة أعظم فيطمئن في سجوده والتسبيح الأولى سبحان ربي الأعلى الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي صيق في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم أو لرب الحمد أو سبوح قدوس رب الملايكة وأحكم هذا صيق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود نفس الشيء لكن ما يقول سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي الأعلى أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده الأولى أيضا كما قلنا في الركوع الأولى واجبة والبقية سنة البقية سنة لكن يحرص يا إخوة أن لا بالواجب إلا في حال ضرورة قصوى إلا في حال ضرورة ذلك الساعة يختفي بالواجب أما في غير ذلك لا إنما يحرص على أن يحسن صلاته إنما يحرص على أن يحسن صلاته فإذا سجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك في صلاتك كلها يعني يرفع وياتي بما فعل في الركعه الاولى الى ان يصل الى السجود في الركعه الثانيه بعد ذلك يجلس للتشهد الاوسط والتشهد الاوسط فرض التشهد الاول الاوسط فرض لا بد ياتي به لا بد ان به لا بد ان ياتي به لانه ثبت في الاحاديث انه فرض على الصحابه الكرام رضوان الله عليهم يأتي بهذا التشهد الأوسط ثم بعد, ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك يقوم بعد هذا التشهد ويأتي الثالثة كالأولى ثم الرابعة ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد الأخير ومعه الصلاة الإبراهيمية التشهد معروف عندكم تحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اخر والصلاه الابراهيميه معروفه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وهذا ذلك ولها صيغ, صيغ تقريبا. تقريبا تجدونها في الكتاب المذكور هذا ساق الصيغه الثالثه على رسول الله في التشهد وساق الصيغة الكابتة عن رسول الله في الصلاة الإبراهيمية في حل سحي. ومن الأخطاء في السجود أن الإنسان ينظم هكذا ما يمتد يكون لا يجافي هناك سنة لا يطبقها كثير من الناس وهي إيش سنة المجافاة أنه إيش يمد ظهره ويبعد إيش يبعد العضو ديني عن جنبي. وهذا طبعا في غير حالة الجماعة الجماعي اذا رفع هذا المسلم لا فللاذي فل ما يرفع هذا في ايش في الجماعة اما الامام والمنفرد يرفع هذين العودين عن جنبي يرفع هذين العودين عن جنبي ويمد نفسه يمد نفسه وليس مدا مبالغا فيه كما يفعل بعض الاخوه الذين يحصون على السنه فيصبح كهيئه النائم لا على بطنه لا لا يعني لا وإنما بحيث إيش أنه ما يكون قوسا ما يتقوس بظهري وأن يمد ظهره وإنما يمد ظهره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده حديث واضح لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده فأحرص على أن لا تقع في مخالفة هذا الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً في صلاتك كذلك في صلاتك من الأخضاء التي نشاهدها ولعلنا نتكلم عنها بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمع وما الله لي ولله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد من الأخضاء التي تشاهدوا عند جماعة المصليين في الجماعة أنك ترى حيانا إذا رفع رفع يديه بهذه الأياء وهذا من الأخطاء يا أخوة وإنما هيئة رفع اليدين أن تكون الكفان إلى القبلة على الصفتين السابقتين إما هنا وإما هنا لكن الكفين ليست بهذه الصفة كأنه يدعو هذا خطأ ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يا أخوة وإنما ترفع بهذه الكيفية أما هذه خطأ أنه نرفع سوى الشكل هذا خطأ ياه هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت هو هذا كذلك من الأخطاء التي تقع عند كثير من الناس وحتى عند المستقيمين أنه نرفع عيده وهذا يصير تلقائيا ويصير يعتاد عليه باستمرار يرفع حد البطن يمكن تلاحظون أنتم يمكن لو لاحظتم عند كثير من الناس لاحظتم حقيقة أن يرفع حد البطن لا يرفع حد المنكبين ولا حد, إيش ولا حد الأذنين يعني لم يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما حد البطن هنا وهذا يا إخوة لما سئل عنه العلامة العثيمين رحمه الله قال هذا من العبث صحيح هذا من العبث لا جيت بالسنة ولا انترحتها زيادة في الصلاة من غير فائدة لا هم محل سنة ولا انتتاركها وهذا خطأ وهذا خطأ وإنما هذا المحل وهذا المحل فقط أما هذا المحل كما قال العلامة العثيمين رحمه الله هو من العبث لأنه لم يثبت عبس الله صلى الله عليه وسلم تسليم كثيرا كذلك من الاخطاء التي نشاهدها أيها الإخوة في الصلوات إن الإنسان إذا رفع وقال ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً فتجد ينظر إلى السماء وهذا خطأ في الصلاة باتفاق اتفاق العلماء لا في خلاله يرفع عيد السماء ربنا ولك ومع الخطأ الثاني حتى يكمل ها ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد حمد يرفعه في السماء هذا خطأ ياهو انتبهوا وهو كثير بين الناس حقيقة لكنه خطأ وإنما نظرك بصرك إلى محل صلاتك إلى محل سجودك على قول لأهل العلم ها أما هذا فقد جاء فيه وعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي أن أقواب عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن وفي رواية قال أو لا ترجع إليهم أبصارهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتبهوا هذا من أخطاء كذلك من أخطاء المصلين في صلاة الجماعة أن الإنسان يسابق الإمام يقول الله أكبر وإذا به ساجد قبل الإمام يقول الله أكبر وإذا به راكع قبل الإمام يقول الله أكبر وإذا به إيش وإذا به قائم قبل الإمام هذا خطأ وخطأ ذريع ونقشى عليه من بطلان الصلاة بهذه المسابقة بل بعض الفقهة قال إذا سبق الإمام بركنين بطل الصلاة فانتبه لا تبطل صلاتك أنت مأموم فلا تكن إماما أنت مأموم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يركع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان وقال يعني ألا يخشى الذين يعني يسابقون الإمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يحول الله صورتهم صورة حمار أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتبهوا لهذه القضية وهي المسابقة والعكس بالعكس أيضا التأخر على الإمام لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا في نهاية الحديث قال إذا رفع فارفعوا أحيان الإنسان يكون في خشوع بس ما هو محل هنا هو يرفع من السجود وهذا باقي يدعو ربما أوشك الإمام للسجدة الثانية أو يقوم وهو لا زال ساجداً فهذا خطأ وما زال ساجداً خطأ بل متى ما كبر الإمام تنهي دعاءك وترفع تتبعه أنت مؤموم ها؟ إنما جعل الإم في رواية إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه بالأفعال إياه رفع ارفع هذه كذلك كذلك من في الصلوات هذه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخبر معنا أن الناس بعض الناس تراه يكثر الحركة في الصلاة يكثر الحركة في الصلاة والفقهاء يقولون إن الحركة في الصلاة إذا كانت كثيرة عرفا متوالية فإنها تبطل الصلاة لغير مصلحة الصلاة قيد ثالث كثير عرفاً متوالية لأنه مصلحة الصلاة فإنها تبطر الصلاة أيش يعني كثير عرفاً يعني لو رأىك شخص ما يصلي وانت قعد تصلي يظنك ما قعد تصلي بتارثاً ترفع التماق، بتارثاً ترده،, ترده تفعله هكذا، ثم تنزله، وتحرك القلم، وتحرك الساعة، ها، وتنظر في أظافرك، وتنظف شوية، وربما أشد بعد تنظف،, تنظف الأنف، وهذا يقع حتى في الصلاة عند بعض الناس للأسل، ها؟ وتعدل الغطرة، وتعدل الإعقال، وتنزل، وتصاحب بنفس الحركات المتوالية هذه تبطل الصلاة، لغير مصلحة الصلاة، لعبث، عابث ما في سكينه ولذلك جاء في حديث جابر بن سمره في صحيح مسلم قال اسكنوا في الصلاه انت الآن خاشع بين يدي رب الارباب جل جلاله انت الان بين يدي ملك الملوك يا اخوه والله للاسف بعض الناس يقول يقوم بين يدي الجبار كان بعض السلف علي زين العابدين رضوان الله عليه رحمه الله عليه من اهل البيت كان يقوم اذا قام للصلاه يصفر ويحمر مالك لك يا ابن رسول الله يا ابن بنت رسول الله ما قال لا تعرفون بين يدي من أنا أقوم بين يدي الله جل جلاله لكن الناس لما خفت فيهم التقوى والخوف من الله عز وجل عادي شي مشكلة سلم سلم ينظر صاحبه شكام نشأ وحتى وهذا من أخطاء أيضا ما يجلسون للذكر مع أن ما وراهم شيء لكن يا إخوة لما يضعف الإيمان في القلوب ما عاد يتحمل الإنسان أن يجلس في بيت الله عز وجل من علامات قوة الإيمان أن الإنسان يجلس بعد الصلاة ويأتي بالذكر المشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستغفار ثلاثا والتسبيع والتحليل والتكبير والتهليل ها يأتي بها بعد الصلاة ويذكر الله عز وجل تكون صلاته تكون صلاته ذات روح روح الصلاة الخشوع روح الصلاة الخشوع إذا ذهب الخشوع أصبحت الصلاة بلا روح أصبحت الصلاة بلا روح وذهب الأجر الأجر ذهب فانتبهوا يا إخوة ولا أريد أن أطيل وين كنت أطل لكن السموحة الموضوع عظيم وعلى ويحتاج إلى أكثر من هذا يحتاج إلى بصن أكثر من هذا الوقت لكن الله المستعان نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا لما علمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنك عفو أن تحب العفف فعف عنا اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما Allah <laughs> هم لا يعجزونك اللهم عليك بالفاجرين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بالفاسقين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين ومزقهم كل ممزق يا العالمين اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم الله صدور قوم من كل اللہ كويت من كل مكروه اللهم احفظ الكويت واهلها من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد واله وصحبه جميل.